বাংলা মানবতা সমাধান نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم قُل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما موتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء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 ويقولون على الله الكذب وَهُمْ يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلهون الستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 وكرها طوعا وكرها وإليه يرجم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وأنميون من ربهم لا نفرق بين أحدهم كيف يهدي الله قوما يكفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله غفوا عنهم العذاب ولا هم مرون الا الذين تابوا منها بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنطرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر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 labayka lillahi labayka marriage o divorce what islamic ruling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 it's your choice join dr zankin naik dekhun ardhangini natitangini proti romibar raat 6:30 e apno samprochar sokal 9:30 e bangladeshe pstv banglay quran ekta churanto batta mahabishyer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 शाई आब्दुर रहमान मदानी सा जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस amando سعى الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 وما أنت أعلم به منها أمت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إما نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا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 من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء إن قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم إما نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نقترف على أنفسنا إثما أو نجره إلى مسلم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام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 إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Oh Don't oh, go home. zakir er antarik bartaa apnar behesht kothay sahi bukhari te ullekh ache 8 number khondo kitabul adab oddhoy number 2 hadith number 2 ekjon lok nabijir kache ashlo ebong take jiggesh korlo he rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar sommaner ebong bhalobashar beshi hogdar ki nabiji bollen tomar ma lokti bolllo tarpor ki nabiji bollen tomar ma lokti abar jiggesh korlo tarpor ki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 छः नम्बर, नम्बर तीन हजार एक सौ छह नबीजू सलाम्थ तुम्हारे मायर पैर नीचे पीस टीवी पांगा,